oo im hành وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولئك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 ومن احسن قول وَلَا تَسْتَغِيْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنْ أَفَاقِهِ مَنُونٌ نَهَارُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ لَا تَنسَ ضُحُولَ الشَّمْسِ Quan Beini set pauvedim da Pikä sen